واعدنا الى ابراهيم واسناعنا ظهرا انظره أن بيتي للطائفين والعاكفين انظره بيتي للطائفين والعاكفين والركع السدود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 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاجْعَلْنَا مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فضلنا وذعت فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وما يربو عن منة إلا من تيبراهما إلا ما سفيه نفسه ولقد استطعناه في الدنيا فإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فوصى بنا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون امْ كُنْتُمْ تَمْشُونَ آدْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَنَا لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون وَقَالُوا كُرُهُوا دَنْأُنَصَارَةَ اهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِنَ الْمَلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفُ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلآ إبراهيم وما أنزل إلآ إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأصليق وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي النبیون من ربهم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 قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا, لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبنة التي كنت عليها إلا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانتنا كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد مرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَتَهَا تَرْضَاهَا فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحِيْتُمَاكُمْ فَوَلِّي وَجْهَكُمْ شَطَرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا كِتَابَهُ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ